أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن لنفال قل لنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله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 الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهدكم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به لقدان إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق لعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاءوا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 لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم وَمَن ومن يَوْمَئِذٍ يومئذ دبره إلا مُتَحَرِّفًا متحرفا لقتال أو متحيزا لا فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم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 وَإِن تَعُدُّوا نَعُدّ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 واذكروا اذا انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فانواكم فانواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا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 وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تتلى عليهم آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نشاء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 شيء إن فأنا لله خمسه وللرسول ولذ القرب واليتامى والمساكين وبنى السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعاء Waarom zijn we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 فلما نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم واني الا ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب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 اولئكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد كداب ال فرعون والذين من قبلهم كفروا بان أيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة نعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذب آ لفرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا لفرعون فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواء رب عند اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عاهدت مِنْهُمْ ثُمَّ ينقضون عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مِنْ خُلَفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِمَّا تخوفن من قوم خِيَانَةً فانبذ ليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون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 حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي أحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وَإِن تكن منكم مئتو يغلبوا ألفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون الا نخفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا fijn te kom min kom maa te sabere jolbe maa teen, wijn te kom min kom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 Wallahu bima tarmeluna Illa وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا مما مَعْنُو وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بعضهم أَوْلَى بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ من الله بكل شيء عليم برؤءم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا وأنكم غير معجز الله وأن الله مخز الكيفرين